قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها ان يذكر بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينه تدل على خلاف ذلك القول فإذا علمت ذلك فاعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة من عجل فيه للعلماء قولان معروفان وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته فهو قول من قال العجل الطين وهي لغة حميرية كما قال شاعرهم البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل يعني بين الماء والطين وعلى هذا القول فمعنى الآية خلق الإنسان من طين كقوله تعالى أأسجد لمن خلقت طينا وقوله وبدأ خلق الإنسان من طين والقليلة المذكورة الداله على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده فلا تستعجلون وقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجله التي هي خلاف التأني والتثبت والعرب تقول خلق من كذا يعنون بذلك المبالغة في الاتصاف كقولهم خلق فلان من كرم وخلقت فلانة من جمال ومن هذا المعنى قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف على الأظهر ويوضح هذا المعنى قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر قال بعض العلماء كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئه إلى العلم والإقرار ويقولون متى هذا الوعد فنزل قوله خلق الإنسان من عجل للزجر عن ذلك كأنه يقول لهم ليس ببدع منكم أن تستعجلوا فإنكم مجبولون على ذلك وهو طبعكم وسجيتكم ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته ونهاهم أن يستعجلوا بقوله سأريكم آياتي فلا تستعجلون كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال بعض أهل العلم المراد بالإنسان في قوله خلق الإنسان من عجل آدم وعن سعيد بن جبير والسدي لما دخل الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة فلما دخل جوفه اشتهى الطعام فوثب من قبل ان تبلغ الروح رجليه عجلان الى ثمار الجنه فذلك قوله خلق الانسان من عجل وعن مجاهد والكلبي وغيرهما خلق ادم يوم الجمعه في اخر النهار فلما احيا الله راسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس قال المؤلف أجزل الله مذوبته والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات وأظهر الأقوال أن معنى الآية أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما بينا والعلم عند الله تعالى وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر ولهذا قال سأريكم آياتي أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون انتهى منه قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون جواب لو في هذه الآية محذوف وقد قدمنا أدلة ذلك وشواهده من العربية في سورة البقرة وأشرنا إليه في سورة إبراهيم وسورة يوسف ومعنى الآية الكريمة لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم متى هذا الوعد وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم ولا يجدون ناصرا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم وما تضمنته هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبينا في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم فقد جاءت موضحة في آيات متعددة كقوله تعالى انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الايه وقوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا إبادي فاتقون وقوله تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقوله تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إلى غير ذلك من الآيات نرجو الله الكريم العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل إنه قريب مجيب وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة يدفعون بها عن أنفسهم جاء مبينا في مواضع اخرى كقوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر وقوله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون والآيات في ذلك كثيرة وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى استعجلوه واستهزؤوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم به جاء مبينا أيضا في مواضع أخرى كقوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون انها الحق وقوله تعالى قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون الى غير ذلك من الايات وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه لو يعلم قال بعض اهل العلم هو فعل متعد والظاهر أنها عرفانيه فهي تتعدى إلى مفعول واحد كما أشار له في الخلاصة بقوله لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة على هذا فالمفعول هنا قوله حين أي لو يعرفون حين وقوع العذاب بهم وما فيه من الفضائع لم استخفوا به واستعجلوه وعلى هذا فالحين مفعول به لا مفعول فيه لأن العلم الذي هو بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور وقال بعض أهل العلم فعل العلم في هذه الآية منزل منزلة لازم فليس واقعا على مفعول وعليه فالمعنى لو كان لهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين وعلى هذا فالآية كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمعنى لا يستوي من عنده علم ومن لا علم عنده وقد تقرر في فن المعاني أنه إذا كان الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت أو نفيه عنه في الكلام المنفي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع عليه فإنه يجري مجرى اللازم، كقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأنه يراد منه أن من تثبت له صفة العلم لا يستوي هو ومن انتفت عنه ولم يعتبر هنا وقوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم وعلى هذا القول فقوله حين لا يكفون منصوب بمضمر أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل والأول هو الأظهر واستظهر أبو حيان أن مفعول يعلم محذوف وأنه هو العامل في الظرف الذي هو حين والتقدير لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي استعجلوه حين لا يكفون لما كفروا واستعجلوا واستهزؤوا واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل مع قوله فلا تستعجلون فلا يقال كيف يقول إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه لانه تكليف بمحال لاننا نقول نعم هو جبل على العجل ولكن في استطاعته ان يلزم نفسه بالتاني كما انه جبل على حب الشهوات مع ان في استطاعته ان يلزم نفسه بالكف عنها كما قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس